بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته أما الى يوم الدين أ م ا بعد ايها الاخوه أ خ و ل ه الخطبة و ا ل م وأخص ا كانت و ل ا ز ا ل ت تنتظر وليدها. الى كل اب يعد ا ل أ ي ا م ك أ ن ه ا سنوات ينتظر يوما يسمع فيه صوت ابنه اوجهه إ ل ى كل ز و ج ة ظلت سنوات تحتسب عند الله صبرها صبرها على فقد زوجها وحبيبها اوجه هذه الكلمات إ ل ى أ و ل ئ ك ا ل أ ب ن ا ء الذين شبوا وكبروا ولا زالوا ينتظرون ذلك اليوم الذي يلم الله فيه شملهم مع أ ب ي ه م اوجه الكلمات إ ل ى كل من كان له أ س ي ر أ و فقيد إ ل ى كل من ينتظر غائبا ليحتسب ا ل أ ج ر عند الله اسليه بهذه الكلمات عل الله عز وجل أ ن يخفف عنه مصابه انظروا. انظروا الى يعقوب عليه السلام كم حرم من ولده ع ش ر ان ت ا ل س ر ثم ولده ا ل آ خ ر س ن و ا ت و ل ا ز الاولى ص ب محتسبا ر الرسالة ا ا إن ل أ التي و ج ه ه ا إ ل ي ك م أ ي ه ا الناس أ ن تعلموا أ ن كل ما يحدث في ا ل أ ر ض إ ن م ا هو بقدر الله عز وجل و ح د ه و إ ن البشر ل ش أ ن لهم في ا ل أ ر ض الله جل وعلا هو الذي يتحكم والله جل وعلا هو الذي يدبر ا ل أ م ر والله جل وعلا هو الذي يصرف والله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد كل شيء الله ولن تقع في ا ل أ ر ض م ص ي ب ة إ ل ا إ ذ ا كتب الله عز وجل ذلك ولن يرفع الله بلاء إ ل ا إ ذ ا شاء الله عز وجل هذا وان إ يمسسك ل ل ه بضر و يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو الله جل وعلا هو الذي يكشف الضر عن ا ل إ ن س ا ن ولهذا إ ن إن يعقوب س إن ي عليه السلام لما فقد ابنه طوال تلك السنين ل ج أ إ ل ى من اشتكى إ ل ى من بث حزنه لمن إ ل ى الله عز وجل وحده كان يختلف ظلمات الليل ويرفع يديه إ ل ى الله ويبث همه وحزنه وشكواه إ ل ى الله وحده إنما إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني وحزني إ ل ى الله ارفعوا شكواكم قدموا طلباتكم وجهوا رسائلكم إ ل ى من إلى الملك الى م ل ل ك إ الملك العزيز إ ل ى الجبار الى, إلى الحكيم إ ل ى الحميد إ ل ى الرحمن الرحيم اشتكوا اليه ارفع و ي ا د ي ك م إ ل ي ه ل أ ن الله يقول عن نفسه واذا إ ذ سَأَلَكَ عِبَادِي و إ سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت لو كل أ ه ل ا ل أ ر ض على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أ ن يضروك لا يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف قل لا ن ي ي ص ب قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ظالم في العراق إ ن ه الحجاج ا بن يوسف الثقفي ا وكان التاريخ يعيد نفسه ظالم في العراق كان ي أ س ر أ ب ن ا ء الناس ويقتلهم ويسفك دماءهم حتى جاء لشاب ف أ خ ذ ه من بين يدي من أ م ه فبكت وحزنت ل أ ن ه ا تعلم أ ن من يخطفه الحجاج تعرف ما مصيره فبكت وحزنت وذهبت إ ل ى خاله خال الولد أ خ و ه ا وكان رجلا عالما عابدا فجاءت إ ل ي ه وقالت أ س أ ل ك بالله أ ن ت تعرف الناس اشفعلي عند الحجاج ليخرج ابني في سجن من سجنه إ ن ه ف ل ذ ة كبدي فذهب الرجل العالم العابد يطرق ا ل أ ب و ا ب بابا تلو آ خ ر ي س أ ل فلانا ويستشفع إ ل ى فلان ويذهب إ ل ى فلان عله وعساه أ ن يخرج هذا الولد المظلوم ولكنه جاء الليل ولم يستطع أ ن يفعل شيئا ومضت الساعات و أ ي س ت ا ل أ م و أ ي س الرجل فنام الرجل نومه فجاءه في المنام رجل فقال له يا فلان يا فلان تريد الولد الفلاني الذي أ س ر ه الحجاج قال نعم قال طرقت كل ا ل أ ب و ا ب وتركت بابا واحدا قال أ ي باب قال باب السماء, باب السماء. اذا يس من البشر فلا تياس من رب البشر إ ذ ا الناس فقدوا كل أ س ب ا ب ه م فلا تفقد السبب إ ل ى السماء قال ففزعت من نومه ففزعت من نومي وقمت وصليت ركعتين آ خ ر الليل ودعوت الله عز وجل يقول وما هي إ ل ا لحظات والولد عند أ م ه تعرف و ما الذي حصل فزع الحجاج من نومه الحجاج فزع من نومه ما ن نومه م يدري ما السبب يقولون الجنود الذين حوله ر أ ي ن ا ه يناد علينا آ خ ر الليل قال أ ي ه ا الجنود أ ي ه ا الحرس يقول فجئنا إ ل ي ه في غ ر ف ة نومه قلنا ما الخبر ما الذي حدث ما الذي جرى قال هل عندنا مسجون اسمه فلان قالوا نعم قال أ خ ر ج ه و أ و ص ل ه إ ل ى بيته أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه من إ ن ه الله جل وعلا أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء اسمعوا امرأة إلى ضاع ابنها فقدت ابنها تبحث عنه بين اطفال ل أ لم تجده ضاع الولد والولد فلذه كبد أ م ه ق ط ع ة من جسمها تموت ولا يحصل شيء لابنها فجاءت ت س أ ل الناس فقالوا لها هناك رجل صالح إ ن ه علي بن حسين رضي الله عنهما إ ن ه زين العابدين رجل عابد صالح ف ا ذ ه ب إ ل ي ه عله ّ يدعو الله عز وجل لك فذهبت إ ل ي ه وطرقت الباب عليه فقالت يا زين العابدين د ع و ا الله عز وجل لي فقدت ابني ضاع ابني قال اذهبي فابحثي عنه فذهبت المراه وجاءت في اليوم الثاني قالت يا زين العابدين لم أ ج د له أ ث ر ا فجاءت في اليوم الثالث وقالت له يا فلان أ ي س ت فقدت كل أ م ل ضاع ابني الناس لم يستطيعوا أ ن يجدوا لي ابني فقدت ا ل أ م ل فيهم قال زين العابدين ا ر ج ع إ ل ى بيتك, بيتك فقد وجدت ابنك قالت وما أ د ر ا ك قال ارجعي فرجعت إ ل ى البيت ف إ ذ ا ابنها موجود فجاءت إ ل ي ه قالت ما أ د ر ا ك بهذا قال ل أ ن ك فقدت ا ل أ م ل بالناس هنا ي أ ت ي النصر من عند رب الناس إ ذ ا فقدت ا ل أ م ل من الناس و إ ث من أ س ب ا ب ه م وعلمت أ ن الناس لا ش أ ن لهم ولا ق و ة لهم ولا ح ي ل ة لهم إ ن م ا هم أ س ب ا ب إ ن م ا ا ل ح ق ي ق ة عند الله عز وجل بيده ا ل أ م ر كله و ا ل أ م ر يرد إ ل ي ه جل وعلا ل أ ن الله يقول أ م ن يجيب المضطر متي اضطر ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ي س من الدنيا اضطر إ ل ى الله أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ولهذا يعقوب عليه السلام لما مضت تقريبا قالوا ثلاثين س ن ة أ و أ ر ب ع ي ن س ن ة على فقد ابنه يوسف عليهما ل س ل ا م ثم فقد أ خ ا ه ا ل آ خ ر ابنه ا ل آ خ ر ب ن ي م ي ن الصغير فلما فقد ابنيه قال ل أ ب ن ا ئ ه فصبر جميل ليس كل صبر كغيره هناك صبر جميل ليس فيه رد لقدر الله فيه ا ل رضا فيه التسليم في ا ل ط م أ ن ي ن ه بحكم الله عز وجل وحده هذا هو الصبر الجميل ربما تدمع العينان لا ب أ س ربما يحزن القلب لا ب أ س ولكن لا نرد قدر الله عز وجل أ ب د ا ولا نوكل ا ل أ م ر إ ل ى الناس ل أ ن الناس ليس بيدهم شيء قال الله جل وعلا على لسان يعقوب فصبر جميل ما فقد ا ل أ م ل عسى الله ان ياتيني عسى الله ان ياتيني بهم جميعا نعم الامر عند الله عز و جل وحده لكن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى صبر ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة البلاء على قدر الدين و ا ل إ ي م ا ن ي ب ت ل المرء على قدر دينه لم ا نحن بين الناس لم ا هذه ا ل أ م فقدت ولدها منذ سنين لم ا هذه ا ل ز و ج ة تنتظر ه من بين الناس لما و ل ئ ك ا ل أ ط ف ا ل من بين غيرهم ل أ ن المرء يبتلى على قدر دينه ف إ ذ ا ازداد دين العبد ازداد البلاء وهذه ح ك م ة الله عز وجل في الناس انظروا إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين كيف ابتلوا فصبروا إ ل ى الصالحين كيف ابتلوا فصبروا و س ن ة الله عز وجل في الكون بلاء واختبار الدنيا الدنيا جبلت على كدر و أ ن ت تريدها صفوا من ا ل أ ق ذ ا ء و ا ل أ ك د ا ر انظروا لنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مات آ خ ر أ و ل ا د ه وموت الولد صعب وخبر موته صعب ولكن الصابر المحتسب يتسلى ب ا ل ق ر آ ن يتسلى ب ا ل إ ي م ا ن ومن يؤمن بالله يهد ي قلبه مات آ خ ر أ ب ن ا ئ ه فماذا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إن ل ف ر ان ق ك إ العين لتدمع و إ ن القلب ليحزن و إ ن لفراقك يا إ ب ر ا ه ي م لمحزونون و إ ن ا لله و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون انظروا ل ل ج م ل ة ا ل ع ظ ي م ة في ا ل ص ي ب ة إ ن ا لله نحن و أ و ل ا د ن ا و أ ز و ا ج ن ا و أ ح ب ا ب ن ا و أ م و ا ل ن ا كلها لله عز وجل فلم الحزن إ ن ا لله بل إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ ي ا ل أ م ر لا ينتهي في الدنيا فهناك لقاء في يوم, في يوم مقداره خمسين أ ل ف عام ا ه ن ا ك لقاء ب إ ذ ن ه جل وعلا ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في القصور وعند الخيام وعلى شواطئ ا ل ن ه ا ر وعند أ ب و ا ب الجنان لا يدخلون لوحدهم بل المؤمن يدخل هو و آ ب ا ؤ ه وامهاته بل يدخل مع أ و ل ا د ه و أ ز و ا ج ه و أ ه ل ه ومن صلح من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون, يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم اصبروا سلام عليكم بما صبرتم صبر الجميل صبر سلام عليكم بما صبرتم أ م ا اليوم كل واحد وضع يده بيد أ خ ي ه بيد أ م ه و أ ب ي ه بيد أ و ل ا د ه بيد أ ز و ا ج ه يدخلون ا ل ج ن ة جمعات ا وزمر سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار رجل, رجل قبض الله عز وجل ولده ف أ ر س ل الله عز وجل ا ل م ل ا ئ ك ة قال انظروا إ ل ى ع ب د ماذا قال قبض ولده والولد صعب فنظروا الى الرجل تعرف ماذا يقول يقول الحمد لله على كل حال و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون فقالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا رب حمدك واسترجع حمدك قال الله جل وعلا ابن لعبدي بيتا في الجح ابنوا وسموه لعبدي الحمد بيتا بيت بيت الجنح وسموه, بيت الحمد, وسموه بيت الحمد تأتي أم حارثة بعد احدى المعارك ت س أ ل عن ولدها ذهب إ ل ى المعركه ت س أ ل عن ولدها كبرته وربته ولما شب وقوي ساعده ذهب إ ل ى م ع ر ك ة لكنها لم تره بين الراجعين أ ي ن ولدي أ ي ن ابني فقيل لها لقد قتل ابنك في ا ل م ع ر ك ة فجاءت إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تقول يا رسول الله أ ي ن ابني ماذا حصل له أ د خ ل ا ل ج ن ة ف أ ص ب ر قتل في ا ل م ع ر ك ة أ د خ ل ا ل ج ن ة ف أ ص ب ر قال أ ه ب ل ت يا ام ح ا ر ث ة قال أ ه ب ل ت يا ام ح ا ر ث ة إ ن ه ا ليست ج ن ة و ا ح د ة إ ن ه ا جنان جنان و إ ن ابنك أ ص ا ب الفردوس ا ل أ ع ل ى والذين إ ذ ا أ ص اصابتهم ب ت ه م أ م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون لا ن ي أ س من روح الله لا نقطع ا ل أ م ل بالله جل وعلا ولتتوجه قلوبنا بدل الناس إ ل ى رب الناس جل وعلا إ ذ ا أ ظ ل م ت علينا الليالي و اقفلت في وجوهنا الدروب و سدت علينا ا ل أ ب و ا ب و إ ذ ا ا ل أ س ب ا ب كلها انقطعت فلا تتعلق يا عبد الله إ ل ا بالله جل وعلا وحده ف ل ا تياسوا من روح الله إ ن ه لا ي ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده أ م ا بعد ا ل أ م ر كله لله القضاء والقدر عند الله ونحن نرضى بما كتب الله عز وجل أ م ر المؤمن كله خير إ ن اصابته سراء شكر فكان خيرا لح و إ ن اصابته ضراء صبر فكان خيرا لح وليس ذلك ل أ ح د إ ل ا للمؤمن فقط المؤمن هو الذي قلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن يرضى بما قسم الله عز وجل له يرضى بقدر الله يرضى بحكم الله ولا نخاف على أ ح د من البشر ع ي ل ة ولا فقرا ولا طعام جوعا ولا مرضا ف إ ن الله عز وجل إ ذ ا مرض ا ل إ ن س ا ن فهو الذي يشفيه بل إ ن الله عز وجل تكفل برزق كل بشر في ا ل أ ر ض كل بشر تكفل الله عز وجل ب ر ز ق ه م بل حتى الحيوانات تكفل الله برزقها بل حتى الحشرات تكفل الله عز وجل برزقها وما من دابه في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وربما يكون العبد منا في سجن لكن السجن جنح وربما يحرم من طعام إ ل ا من ل ق م ة فتكون ا ل ل ق م ة لذه وربما يعيش ا ل إ ن س ا ن في ظلام فيضفي الله عز وجل عليه نورا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم خرج فتيه من قصر فعاشوا في كهف بعد القصر كهفا بعد الحرير ترابا بعد العز ذلا بعد الشبع جوعا وعطشا ولكن كان الكهف عليهم رحمه من الرحمات ف ا و و إ ل ى الكهف ينشر لكم ي ش ربكم ينشر لكم ر ينشر ل ك من ربكم م رحمته صار الكهف عليهم ر ح م ة وكم من الناس الذين يسكنون في القصور بيوتهم عليهم قبور لكن ربما يجعل الله سجنهم ج ن ة و ر ح م ة ربما ينزل الله عليهم من ا ل إ ي م ا ن ومن الطمانينه ومن الرحمات ما لا نشعر به يا عباد الله سجن من سجن من ا ل أ ن ب ي ا ء يوسف عليه السلام ظل في السجن سنين لكنه كان في السجن من المحسنين إ ن ا نراك من المحسنين فكان عابدا ذاكرا و ج ن ة يوسف عليه السلام ليست في القصر ليست في الفرش جنته في صدره بذكره لله عز وجل وحده ولنعلم أ ن البلاء مهما طال ف إ ن نهايته إ ل ى زوال اسمعوا اسمعوا إ ل ى ما يقوله الشافعي رحمه الله يسلي أ ه ل المصائب يسلي أ ه ل الكروب يسلي أ ه ل الهموم يقول لهم دع الايام أ ي م د ع تفعل ما تشاء وطب نفسا إ ذ ا حكم القضاء ولا تجزع ل ح ا د ث ة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أ ر ض تقيه ولا سماء بل اسمع اسمع ما يقوله الشاعر حتى يخفف عنك يا عبد الله يقول يا صاحب الهم إ ن الهم منفرج أ ب ش ر بخير ف إ ن الفارج الله إ ذ ا بليت فثق بالله وارض به إ ن الذي يكشف البلوى هو الله الياس يقطع و ح ي ا ن ا بصاحبه لا تياسن ف إ ن الكافي الله إ ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا لنلجا الى الله ولنستعن بالله ولنرضى بقدر الله ولنرضى بحكم الله عز وجل ولنعلم أ ن البلاء مهما طال فمصيره إ ل ى زوال و أ ن المرء يبتلى على قدر دينه و أ ن المصيب إ ذ ا ازدادت ازداد تكفير الذنوب وازدادت ر ف ع ة الدرجات والله عز وجل قد ابتلى أ ن ب ي ا ء ه وابتلى عباده وابتلى أ و ل ي ا ء ه اصطفاهم فابتلاهم جل وعلا و إ ذ ا أ ح ب الله عبدا ابتلاه فلينهج اللسان بذكر الله وبالدعاء اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين اللهم ع ز الإسلام, الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين اللهم فك قيد أ س ر ا ن ا اللهم فك قيد أ س ر ا ن ا اللهم فك قيد أ س ر ا ن ا و أ س ر المسلمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم أ ر ج ع ه م إ ل ى ديارهم و أ ه ل ي ه م سالمين غانمين اللهم أ ر ج ع ه م إ ل ى ديارهم سالمين غانمين غير خ ز اللهم ي ا و ا نادمين ا ل ان ح ف ظ ه م م بين ب أيديهم أيمانهم ونعيدهم ومن وعن وعن ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم م ع ت كانوا أن ي غ ت ل و ا م تهم اللهم آمن ر ع ت استرعوراتهم ه اللهم إن كانوا جياعا فأطعمهم. اللهم م كانوا إن جياعا ف أ ط ع م ه م اللهم إ ن كانوا مرضى ف أ ش ف ه م اللهم إ ن كانوا ضعفاء فقوهم يا رب العالمين اللهم اجمعنا و إ ي ا ه م في الدنيا على طاعتك وفي يوم ا ل ق ي ا م ة ت ح ت ضلك ي و م ل ا ظل ل إ ا ظ ل ك وفي جنة ا ل ف ر د و س ي ا ر ب ا ا ل ع ل م ي ن ا ل ل ه م ا ح ف ظ ه م ي ا أ ر ح م ارحمنا ل ا ي ل ل ه م ر ح م ا ر ح م ك ب أ م ه ا ت ه م اللهم ر ح م ا ر ح م ك ب ب ا ئ ه م اللهم ا ر ح م ك ب ز و ج ا ت ه م اللهم ا ر ح م ك ب أ و ل ا د ه م اللهم ي ارحمنا ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و ر ح ي م ه م ا اللهم ارحمنا ه اللهم, اللهم ارحمنا يا رب العالمين. هذا القول الصلاة. تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء ا ل إ س ل ا م